ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون الرعونة وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أمّ موسى الأرضين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 ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امراة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يسرون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 وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراطع من قبل فقالت ألأدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون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 فَلَمَّا أن أَرَادَ أَيَّ بِقِصَصَ فَلَمَّا أَرَادَ أَيَّ بِقِصَبِ الَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُ مَا قَالَ يَا مُوسَى فَلَمَّا أن أَرَادَ أَن يَبْقَى بِقَسَبٍ الَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَبْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ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 قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه القاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي ان يهجيني سواء السبيل ولما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 ابي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تقف قال لا تقف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن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 ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجليل قضيت فلا عذوان علي. والله على ما نقول وكيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ فِي جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ قُفُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَذَرٍ أَوْ جِذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَّعَلَّكُم تَصْفُونَ فَلَمَّا ما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأني ن ح ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى ب ولا ا و من م ي يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واظلم ا جناحك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 واخي هارون هو افصح مني لسانا فأرسله معي رب أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينت قالوا, قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آذى إلى الأولين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 وظنوا أنهم إلينا لا يؤجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْضُوِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ دَعْهِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَا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 ولكننا أنسأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت فاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين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 ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا, فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلم ما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى أو لم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون كل فأتوا بكتاب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 ان الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون, ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُكَافَؤُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبْ إِلَيْهِ ثمرات كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا من لدنا رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بطرت معيشتها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 وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهفدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أدبتم المرسلين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 من إلهم غير الله يأتيكم بليل تسكنوا فيه ولتبتغوا من, فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تذكرون ويوم يناديهم فيقول أين تَزْعُمُونَ الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هَاتُوا شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله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 وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده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 جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القران ليردك الى معاده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 أنت عن آيات الله بعد أنزلت إليك إلى, ربك إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلا من آخر لا إله إلا هو كل شيء هادئ إلا